لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه حب إلى ابينا منا ونحن عصبة إنا أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسفا وطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قومنا قالت يوسف لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارات كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما على يوسف وان أرسله معنا ودين يرتع ويلعب وإنا له نحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب عنه وافلون قالوا لإنك له الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في الجب وأوحينا فقالوا لتنبهنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا اباهم عشاء يبكون قالوا استبق وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين على قميصه بذم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سياره فارسلوا واردهم فادلى دلوه قال يا بشرى هذا غنم واسروه بضاعه والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس راهم معدود وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر امراته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتقده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 ورتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت ترك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إن انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين وَسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصًا مِنْ دُبُرِهِ وَأَلْفَى سَيِّدَهَا عَلَى قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أُرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ النَّارِيمِ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي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 فلما رَأَى قميصه قد مِنْ دبر قال إِنَّهُ من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين